وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُونَ او تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف ماهين هم ما زم ما شاء ان بنيم للخير معتد أثيم بعد ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْنَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ان بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اصحابَ الجَنَّةِ إِذْ اقْسَموا اذ اقْسَموا لا يَصْرِفُنهَا مَطْبُحِينَ ولا يَسْتَفْتِنُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ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 فجتباه ربّه فجعله من الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفروا لا يزلكون كبَّة أبصارهم لَمَّا سمعوا الذكرَ ويقولون ويقولون إنّه لمجنون